من كنتم مولاه فهذا علي مولاه من كنتم مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من من عاد من كنتم مولاه فهذا علي مولاه من كنتم مولاه فهذا علي مولاه كنت مولاه فهذا علي مولاه Kunta mawra فهذا hada ali mawla allahumma كلمات مضارز من منصات هادينه صعدت لعد ساق العرش منزله من علي انا نصب علي المرتضى الكرار واينه يوم الغدير بلا شك ومأيد بارينا ايها درع علي ادارينا رب العرش علاه در علي رب العرش علا والمصطفى حط يمنا تب يمنا ما ظمال منوري <تصفيق> والمصطفى حط يمنا تب يمنا انزل التروين الأخبار تمصيب والينا علم من الخالق الجبار بيوصف الزهر النبيل المصطفى المختار الدين كله يكتمل قلب علي الكرار الدين كله يكتمل قلب علي الكرار ما يصير غيرك يا علي انت ولي الله لا ما يصير غيرك يا علي انت ولي الله جبريل من ساق العرش نادى الله هو <تصفيق> <علي من ولا> طور <تصفيق> جبريل من ساق العرش نادى يا نادى ان مولا فهذا علي مولاه علي مولى علي, علي من كنت مولا فهذا علي مولى Então, صوت المغالي بايعك هاك استمعها الصوت يا منبسر اسمك نجا يونس بطن الحوت يا بطل مثلك يا علي منا يخاف الموت حيحبك بنص القلب هالحب عاد صوت المعالي بعيد هات استمع هالصوت يا منبسر اسمك نجا يونس بطن الحوت يا بطل مثلك يا علي يخاف الموت حيحبك بنص القلب هالحب ابعد ميمون ايها السل اهل يا المرتضى وشخصك فلا ننسى ننسى اهل يا المرتضى وشخصك فلا ننسى نور الله برضا يا علي وبسمه يا مولانا علي نجدد لك البيعه شيعه ونسير بمنهجك يا منقذ الشيعة يا الحجة قولك على البشر واجب أن انطيعه ونبيع اروح ابد حبك فلمبيعه لاخر نفس شخصك نظل كل احنا وياك لاخر نفس شخصك نظل كل احنا وياك شخصك عجيب وجل من والا اي شخصك عجيب وجل من انساه يا من بسر اسمك رسه مركب سفينة نوح والله احكي اسمك علي يا مفتخر ذاك اللوح ما ساكن بارض النجف يا ساكن بكل روح بس اضرك بارض النجف وعلى العراق يفوح يا من بسر اسمك رسه مركب سفينة نوح والله احكي اسمك علي يا مفتخر ذاك اللوح ما ساكن بارض النجف يا ساقي نبيل روح بس اترك برض النجف وعلى العراقي فوح كل شي حبك يا علي ضل يسري بدماك كل شي حبك يا علي ضل يسري بدماك ع الفطره شخصك علي بايعنا اللهم علي يا علي ع شخصك علي بايعنا كلمات واداء خادم الحسين محمد الفاطمي الهندسه والإخراج الصوتي السيد احمد السيد حمزه الموسوي